عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهليا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 تحذيرا منها وتنبيها لاتقائها ووجوب عدم الاستشراف لها وأن السعيدة من عباد الله تبارك وتعالى من تجنب الفتن والفتن آفة تعصب الناس وتضر بهم وتخل بأمنهم وطمانينتهم ويترتب عليها من الشرور ما لا يعلم مده وقد قال عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن والفتن إذا حلت ببقعة من البقاء أحالت استقرارها إلى الطراب وأمنها إلى خوف ورغدها وسعادتها إلى تعاسة وشقاء والواجب على المسلم أن يكون في حيطة وحذر من الفتن وأن يكون دائما مستعيدا بالله تبارك وتعالى من الفتن وأن يكون مستشرفا لها فإن السعيدة من جنب الفتن كما جاء بذلكم الحديث الرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد جاءت الشريعة بالضوابط العظيمة والقواعد الرصينة التي إذا, ما إذا أخذ بها الناس سلم بإذن الله تبارك وتعالى من الفتن وعوفوا منها ومن لم يقم لضوابط الشريعة وزنا وأخذ يتعامل مع الفتن بما يملي عليه هواه وتميل إليه نفسه يقع هو في نفسه في الهلكة ويهلك معه آخرين ومثل هذا الكتاب كتاب الفتن في صحيح الإمام البخاري رحمه الله وكذلك ما أفرده أئمة السلف رحمه رحمهم الله تعالى بهذا العنوان تمس في الحاجة لدى الناس إلى قراءة مثل هذه الكتب ومجتملت عليه من أحاديث حتى تكون للعباد عصمة من الفتن وأمنة من الشر والباطن وأما من كان يتعامل مع الأحداث والوقائع بدون رجوع إلى هذه الأدلة وتعويل على هذه النصوص فإنه ما من ريب أن أعماله وتصرفاته يترتب عليها شرورا عظيمة وبلاء مستطيرة والأمة في هذا الزمان تعاني معاناة كثيرة من فتن تعصف وشرور تجرف أضرت بكثير من الناس وأخلت بأمنهم وطمأنينتهم وجرتهم إلى بلاء عظيم والسبب واحد وهو عدم التقيد بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته العظيمة التي تحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى للناس قرارهم وأمنهم وطمانينتهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله جل وعلا لنا وللمسلمين أينما كانوا الأمن في الأوطان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقا واتقاك يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعد أمورا تنكرونها سترون بعد أمورا تنكرونها أمورا أي من الولاة ممن يلون أمركم أي مخالفات يفعلونها وأمور غير حسنة يقترفونها ويعملونها فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ويبين الموقف المسدد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا رأى ذلك قال إنكم سترون بعد أمورا تنكرونها هذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأورد تحت هذه الترجمة حديث منها ما في هذا المختصر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر من كره من أميره شيئا فليصبر هذا داخل في الأمور التي ينكرها أو تنكر على الأولاد من رأى على أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية وهذا هو باب الفتنة هذا هو باب الفتنة في هذا الأمر الخروج على السلطان ونزع اليد من الطاعة ونزع اليد من الطاعة فهذا باب فتنة وشر على الخارج نفسه وعلى أيضا المجتمع لأن هذا من الإخلال بأمن الناس والإخلال بطمانينتهم والصبر الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه صبر تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة فاصبروا حتى يستريح بر أو يستراح منفاجر والوالي الظالم يستعان عليه باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يصرف عن المسلمين شرارهم ان يولى عليهم خيارهم باللجوء الى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على بلاد المسلمين امنها وطمانينتها وان يعيدها من السرور يستعان عليه بالطاعه طاعه الله وعبادته والبعد عن الظلم فكيف ما تكونوا يولى عليكم فيصلح الرعي أنفسهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ويستقيم على طاعته وطلب رضاه جل وعلا ويصبر حتى يستريح بر ويسترح من فاجر لكن لا يستعجل نتيجة يطلبونها معجلة فتكون حاقبتها وخيمة ونهايتها أليمة من إراقة للدماء واختلال للأمن وشيوع للفوضى إلى غير ذلك من الأمور التي لا يحمد الناس عقبتها بسبب الفتن والاستشراف لها قال فليصبر فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا شبرا اشاره إلى أن هذا الخروج ولو كان في شيء قليل ولو في نزل يسير فإنه في غاية الخطورة فإنه في غاية الخطورة من خرج من السلطان شبرا أي ولو شيئا قليلا مات ميتة جاهلية مات مئة جاهلية لأن هذا العمل من خصال الجاهلية ليس من خصال الإسلام ولا مما يدعو إليه الإسلام وليس من هدي الإسلام ولا تعاليאש لكنه من خصال الجاهلية فمن مات على ذلك مات مئة جاهلية أي مات على هذه الخصلة من خصال الجاهلية وهذا يدل على أن هذا العمل ليس بالهين وإنما هو من الكبائر لأنه لا يقال مثل ذلك إلا فيما هو كبير عظيم نعم قال رحمه الله تعالى وفي رواية أخرى عنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية نعم وهي بمعنى الرواية التي قبلها قال رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان قال عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه ثم ذكر رضي الله عنه أرضاه ما الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال فيما أخذ علينا أي في البيعة أن بايعنا على السمع والطاعة أن على السمع والطاعة أي نسمع ونطيع لمن والله الله أمرنا نسمع ونطيع بايعنا على السمع والطاعة في من شطنا ومكرهنا يعني في الأمور التي نميل إليها وننشط لفعلها وكذلك في الأمور التي لا نميل إليها ولا ننشط لفعلها في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا يعني في هذه الطاعة وهذا السمع في الطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر لا أن تكون الطاعة في العسر دون اليسر ان وافقت رغبة أطاع وإن لم توافغ رغبة لم يطع مثلا بل الطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا أي وإن استاثر الإمام عليكم استاثر عليكم أي بالمال بالحقوق لم يعطيكم حقوقا لكم ظلمكم شيئا منها هذه ليست بموجب لعدم السمع والطاعة بل يسمع للإمام ويطاع وإن استأثر وإن استأثر بالمال واستثاره بالمال ظلما للرعية هذا ذنب يبوء به إذا لقي الله سبحانه وتعالى والرعية عليهم من يؤد الحق الذي عليهم ويسأل الله الحق الذي لهم لكن لا يضيع الحق الذي عليهم مقابل تضيع مثلا الوالي للحق الذي لهم بل عليهم أن يؤدوا الحق الذي عليهم وفي الوقت نفسي يسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لهم الحق الذي لهم قال أثرة علينا حتى وإن كان هناك استثار من فالسمع والطاعة باق وأن لا ننازع الأمر أهله وأن لا ننازع الأمر أهله أهله هم ولاة الأمر من ولاه الله تبارك وتعالى أمر المسلمين لا ننازع الأمر أهله لأن منازعة الأمر أهله فتح باب الشر والفتنة على الناس ونحن باب إراقة الدماء واختلال الأمن وتحرك الجريمة في المجتمع والفساد العريض الذي لا حد له وأن ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان انظر هذه القيود وهذه التأكيدات مما يبين أن, أن, أن هذه مسؤولية ليست بالهينة وأمرا ليس بالهين ولا يقدم عليه جزافا قال إلا أن تروا كفرا بواحا كفرا بواحا أي صريحا بينا واضحا عندكم من الله فيه برهان أي عندكم برهان قائم ودليل بين على أن هذا الأمر كفرا بواحا وأيضا دلت نصوص الشريعة حتى في مثل هذه الحالة إذا رأى الناس كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان ألا ينازع الأمر أهله حتى في هذه الحالة إذا كانت المنازعة يترتب عليها من الشر والفساد أكثر من المصلحة التي يطمعون فيها في منازعة ولي الأمر أما أن يقدم الإنسان إقداما لا يترتب عليه إلا الشر والفتنة والفساد فهذا ليس من مما تدعو إليه الشريعة أو يبيحه الإسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان وإن رؤية أيضا هذا الكفر البواح لا يقدم على الخروج على الوالي إلا بما يتحقق من المصلحة ويؤمن من الشرور والمفاسد فإذا كانت مفاسد وشرور تترتب على ذلك والمصلحة مصلحة محتملة ليست متحققة والمفسد متأكد منها لا يقدم على ذلك لا يقدم على ذلك نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ظهور الفتن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء قال باب ظهور الفتن وفي هذه الترجمة بيّن الحال ولا سيما عند اقتراب الساعة وفي آخر الزمان وكيف أن السرور في, في وقت قرب قيام الساعة ودنوي قيامها تتزايد الفتن وتتلاحق وتتكاثر على الناس حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء وهذا يعني انقراض أهل الدين والصلاح والاستقامة والفضل شيئا فشيئا فلا يبقى إلا شرار الناس في فتن تموج وعلى هؤلاء تقوم الساعة نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد شوكي إليه ما نلقى من الحجاج فقال يصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم قال باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه أي أن الزمان الأول والقرن الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو خير القرون فخير الناس قرن النبي عليه الصلاة والسلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالخيرية في أول, في أول الأمة الخيرية في أول الأمة ثم تتناقص الخيرية وتتزايد الشرور ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعد شر منه ومع تزايد الشرور وتناميها وتكاثرها إلا أن الخير باق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد شكي إليه ما نلقى من الحجاج أي من شدة فقال اصبروا فقال اصبروا قوله رضي الله عنه اصبروا هذه وصية النبي هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام وقد تقدمت معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال اصبروا فإنه لا ياتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم أي أن هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما ذكره آثرا له عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ولا يقال في ليس منا إلا فيما كان من الكبائر إلا فيما كان من كبائر الذنوب فهذا يدل على أن حمل السلاح على المسلمين وإشار السيف وأيضا ما هو أشد من السيف من وسائل الحديثة من مفجرات وما إلى ذلك فيقول عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا وهذا أيضا تحذير للأمة وإنذار من باب من أبواب الفتنة الخطيرة على الناس أن يلجأ المرء إلى السيف مع أخوانه المسلمين يحمل عليهم السلاح ولا يبالي فيما يريقه من دماء أخوانه المسلمين وهذا من الفتن التي إذا وقعت عصفت بالناس وأريق بسببها الدماء وحصل الهلاك وترتب عليها أيضا من ضعف الدين ورقة الإيمان أمور لا ليست بالهينة فيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار الإشارة بالسلاح لمجرد التخويف والتهييب لا تجوز يخوفه بسلاح سواء سكين أو بندقية أو غير ذلك وإذا حصل هذا التخويف وحمل السلاح حضر الشيطان والعياذ بالله وكم من أناس كم من أناس صاروا إلى القتل فعلا وإراقة الدم وإذا سئل فيما بعد يقول والله ما كنت أريد إلا أن أخوفه وأن أهيبه ولكن الشيطان نزغ في يدي وإلا ما كنت قاصدا أن أقتلع حصل من هذا كثير جدا حصل من هذا شيء كثير جدا فالشيطان يأتي وينزغ في يده ولهذا أوصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب وأغلقه وحذر الأمة منه وأنذر حتى على سبيل التخويف لأن, لأن المار قد يحمل على سبيل التخويف والإرهاب والإخافة ثم ينزغ الشيطان في يده ويبادر إلى القتل فيقع في حفرة من النار فيقع لهذا بالله في حفرة من النار نعم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 فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به قال باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم تحت هذه الترجمة أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التحذير من الفتن والتحذير من الاستشراف لها وأن المرء كلما دنا من الفتن واقترب أهلكته وأوبقت وكلما كان بعيدا عنها متباعدا عنها كلما كان ذلك أسلم له كلما كان ذلك أسلم له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن وهذه الفتن غالبها غالبها في الأعمى الغالب سبب الاختلاف على الولاة ولاة الأمر ومنابذتهم بالسيف ونزع اليد من الطاعة ومفارقة الجماعة فتبدأ الفتن من هذا الباب وتدخل على الناس فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي بمعنى أن المرأة كلما كان بعيدا عن الفتن كلما كان أحظى بالسلامة كلما كان أحظى بالسلامة وكلما دنا من الفتن كان ذنوا من الهلكة فالقائم خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي بمعنى أن كل ما كان الأمر متباعدا عن الفتن كان ذلك خيرا له قال من تشرف لها تستشرفه تشرف الفتن برز لها ودنا منها واقترب تستشرفه أي تجذبه إليها تستشرفه أي تجره إليها وتدعوه إليها ولهذا لا يخاطر المرء بنفسه لا يخاطر المرء بنفسه ولا يدنو من الفتن ولا يقترب كل ما كان بعيدا عن الفتن كان ذلك أسلم له بإذن الله تبارك وتعالى من تشرف لها تستشرف فمن وجد فيها وفي بعض النسخ منها ملجأا أو معاذا فليعذ به يعني إذا, إذا, إذا وجد له مسلكا طريقا يباعد عن الفتن يجنب الفتن فليلزم, فليلزم باعتزال الفتن والبعد عنها ليسلم المقصود من الحديث التحذير من الفتن وبيان خطورتها الشديدة على الناس وأن سلامة الناس وعافيتهم من الفتن بالبعد عنها وكلما كان البعد أشد كانت السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى أعظم نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التعرض في الفتنة قال عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعررت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو قال باب التعرب في الفتنة يعني إذا حصلت الفتنة وتعرب الإنسان بمعنى خرج من وطنه أو بلده أو مدينته إلى البادية إلى البادية بين الأعراب التعرب السكنة في البادية بين الأعراب هذا هو التعرب التعرب هو السكنة في البادية بين الأعراب ويقول حافظ بن حجر رحمه الله كان ذلك محرم منهيا عنه لأن, لأن التعرب والانقطاع الناس أو انقطاع الإنسان عن معاقل العلم ومكان التعبد والديانة يورث في تعرب جفاء و انصرافا عن الدين وجهلا بالواجب عليه وما خلق لأجله من عبادة الله سبحانه وتعالى فيحصل له الجفاء والجهل أمور كثيرة فكان ذلك منهيا عنه كان ذلك منهيا عنه إلا في حدود ما أذن فيه الشارع إلا في حدود ما أذن فيه الشارع أو من أذن له بذلك قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت ارتدت على عقبيك تعربت يعني بسكناك البادية وكان آخر أمره رضي الله عنه أرضا سكن إلى جهة الربذة وتزوج هناك ورزق بذرية إلى ما قبل وفاته بوقت ليس بالطويل عاد إلى المدينة وتوفي فيها رضي الله عنه وأرضاه قال ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت قال لا يعني في قوله لا أي ليس كما تذكر في قولك ارتدت على عقبيك ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادن لي في البدو ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادن في البدو فكان استاذن استاذنا النبي عليه الصلاه والسلام فادينا له فكان ذلك منهيا عن إلا من اذن له النبي عليه الصلاه والسلام نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمه الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا أنزل الله بقوم عذابا قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم قال باب إذا أنزل الله بقوم عذابا أي إذا نزلت إذا نزل العذاب بقوم فإنه فإن العذاب يشمل الصالح والطالح يشمل الصالح والطالح والمستقيم وغير المستقيم يشملهم العذاب الذي ينزل على بقعة, بقعة من البقاع أو مكان من الأمكنة لكنهم يبعثون يوم القيام على أعمالهم وعلى أنياتهم كما في هذا الحديث حديث بن عمر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم معنى أصاب العذاب من كان فيهم أي من كان فيهم من صالح وطالح من فاسد وخير كلهم يصيبهم العذاب ثم بعثوا اليوم قيام على أعمالهم الصالح يبعث على عمل الصالح والفاسد أيضا يبعث على عمله الفاسد نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان ثم قال رحمه الله باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه يعني يلقى القوم بوجه ويخرج بوجه آخر مثلا يقول عندهم كلاما فيه ثناء ويرجع إلى كلاما فيه قدح وذم وهذا من صفات أهل النفاق وهذا من صفات أهل النفاق يظهر لأهل الخير أنه منهم وعلى جادتهم وعلى طريقتهم وإذا لقي أهل الشر والفساد طعن في أهل الخير وتكلم فيهم بالسوء والعياذ بالله قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان النفاق للنفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كان ظهرت الإسلام سوكة وقوة فخاف من لم يقبل إسلام ويرض به خاف على نفسه فأظهر الإيمان نفاقا أظهر الإيمان نفاقا لا ديانة قال فأما اليوم يعني أما النفاق اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان أما النفاق اليوم إنما هو الكفر بعد الإيمان قيل في المطابقة مطابقة الحديث للترجمة الترجمة إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه من حيث أن المنافق يعني اليوم كما في. في, في كلام حوذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال بكلمة الإسلام قال بكلمة الإسلام بعد أن ولد فيها وفطر أيضا على الإسلام ثم ظهر آآ آآ ثم أظهر بعد ذلك الكفر ثم أظهر بعد ذلك الكفر فكان أولا على الإسلام ثم من بعد ذلك أظهر آآ آآ الكفر فصار مرتدا فدخل الترجمة يعني دخل هذا الحديث الترجمة من جهة قوليها المختلفين يعني أولا كان على الإسلام ثم ارتد عن الإسلام وصار إلى الكفر ومثل ذلك لا يكون ممن تمكن الإيمان من قلبه ورسخ الإيمان في قلبه وإنما مثل هذا إنما يكون ممن كان يعبد الله على حرف على طرف في ضعف في الإيمان أما من كان من أهل الإيمان الراسخ وقد تمكن الإيمان في من قلبه وباشر الإيمان سويدا قلبه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى لا يقع في مثل ذلك نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خروج النار قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصراء قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر على كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا ثم قال رحمه الله باب خروج النار أي نار تكون في آخر الزمان وخروج هذه النار علامة من علامات الساعة قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة انظر مع المسافة الشاسعة بين الحجاز وبين بصرة تضيء لها أعناق الإبل يعني من شدة لهب النار وارتفاع له بها. فهذا من علامات الساعة قال عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أي نهر الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا وهذا الحديث يشترك مع الحديث الذي قبله من حيث أن كل منهما علامة من علامات الساعة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 وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج فيقول الذي في الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا اعرض لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا تقوم الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه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 والكلام على هذا الحديث يؤجل بإذن الله عز وجل إلى اللقاء القادم وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى يوم الأربعة يوم الأربعة إن شاء الله القادم يكون يكون ثم درس بعد العصر ونسر الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرف تعين وأن يعيدنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا حسبنا ونعم الوكيل اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أزاكم الله خيرا